وَهُوَ الَّ جَعللَكُم خَلَ إفَلَ الرّ وَرَفَ بَعضَكُمْ فَووقَ بَعْضِ دَجَات الليَ بِلُوَكُم فيِي مَا آتَكُب إِ رَبَّكَ سرَرِيع اللَعقَابِ وَإِنهُ لَغَفُور الرَّحيِيم